أنا سلمنا مطر من أي شيء نصنعه وراء الكرة ها؟ نعم. كذلك هل حمل شيئا ثقيلا بيخرج منه بعد البول أيضا شيء ايه تخين كده لزج وابيض لكنه ثخين ده ايه؟ هل هذا أيضا في الغسل لا ليس في الغسل وانما في الوضوء طيب كذلك المني والمني ده خرج ما بينقض في الوضوء بس ما بينقض الوضوء بينقض حتى الطهاره الكبرى كذلك مما يخرج من السبيلين الغائط والريح وعند النساء الحيض الحي والنفاس وهذا ايضا ينقض الطهاره الكبرى على تفاصيل فأي شيء خارج من السبيلين يعتبر ايه ناقض للوضوء طيب اثنين من نواقض الوضوء اكل لحم الابل اكل اللحم الجملي ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بتاع المخاري سئل يا رسول الله انا اتوضا من لحوم الغنم قال لا او ان شئت طب يا رسول الله انا اتوضا من لحوم الابل قال نعم فاكل لحم الابل ايه ناقض من نواقض الوضوء على الراجح او على ثالثا من نواقض الوضوء خروج الدم الغزير ايضا على قوي من اقوال اهل العلم خروج الدم الغزير خلاص رابعا من نواقض الوضوء النوم العميق الذي يظن معه نقض الوضوء واحد قاعد زمان قاعد كده طب نعس كده ولحد ما راسه ممكن خبطت في الارض لا هذا لا شيء اعلى لكن واحد نام وستلقي على ظهره او على جنبه ونام له كده من نص ساعه ساعه وغرق في النوم في حديث الحديث ضعيف لكن معناه صحيح روى عن النبي عليه السلام انه قال العين هو وكاء السهل العين رباط الدجر فإذا نامت العين استطلق الوكاء يعني الإنسان ما يعرفش ايه اللي خرج منه فقد ينتقض وضوءه وهو ايه؟ وهو نائم يبقى النوم العميق الذي يظن معه انتقاض ايه؟ في الوضوء إنما واحد نعس عينه غفلت كده لحظة وفاء ثاني فهذا لا ينتقض ايه؟ وضوء انتم معنا يا اخوانا ان شاء الله طيب أيضاً من نواقض الوضوء مث الذكر بشهوة وبغير حائل مث الذكر بشهوة وبغير إيه وبغير حائل لاسيما اذا إذا خرج منه إيه المال وكذلك إذا قبل امرأته بشهوة فخرج منه المال هنا هو إيه هو المال ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضّع في حديث ثاني سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره فقال وهل هو إلا بضعات من فإذا مسه بغير شهوة فلا شيء عليه أما إذا مسه بشهوة وبغير حائل فهنا يعتبر ناقب يعتبر ناقضا للوضوء لما إذا خرج منه المال وكذلك اذا قبل زوجته بشهوه فخرج منه المذي فهذا يعتبر ذو قد انتقض هذه بعض نواقض الوضوء نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى ال اجمعين والسلام عليكم